مع القرآن إلى الفقرة الأولى من تلاوات المساجد نستمع إلى تلاوة من سورة الفرقان للقارئ الشيخ شيخ بن أبي بكر بن محمد الشاطري وهو من مشاهير قراء العالم الإسلامي تولى إمامة العديد من المساجد في مدينة جدة عرف بتلاوته الخاشعة المميزة ويشارك في العديد من اللقاءات الدعوية ببلدان متعددة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 كانوا سذّكرا وكانوا قوما بورا، فقد كذبوا بما تقولون، فما تستطيعون صرفه ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا. ك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعل بعضكم لبعض فتنه أتصبرون وكان ربك بصيرا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 لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا اتخذت مع رسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان قرآنا مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك فبر ربك هاديا وانا وقال الذين كفروا له ذلك لنثبت به فؤادك ورد الله ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرٌ كانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه مارون وزيرا فقل اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح وكذاب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ثالة وكلن تبرنا تتميرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُوراً وَإِذَا رَأَوْكَ خذونك إلا هز وآهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العلم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا أنصتنا وياكم إلى تلاوة شيخ أبي بكر الشاطري والتلوى في فقرتنا الأولى في هذه الحلقة من تلوات المساجد وقد كانت من سورة الفرقان في هذه الآيات إثبات البعث والنشور وجزاء المكذبين بذلك وحكاية عذابهم وحسرتهم يوم القيامة مع ذكر شبهاتهم التي قالوها في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن ثم تفنيدها وفي هذه الآيات قصص لبعض الأنبياء السالفين وتكذيب أممهم لهم ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر ثم ذكر حال الذي اتخذ ثم ذكر حال الذي اتخذ الهوه هواه يعبده من دون الله فهو ينفذ كل ما تمليه عليه أهواؤه وشهواته ولا يعرف ربا ولا دينا مع القرآن